النشرة الإخبارية واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي عاملا روحي بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي بيرفاتي أمتطي العزة جوادا سائحا بالمرهفاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأربعاء الثالث عشر من ذي الحجة لسنة ألف واربع مائة للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير اغتيال رقيب في الجيش اليمني المرتد في عدن البداية من ولاية الشام من الخير هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس قياديا من البكك المرتدين في قرية جديد بكارة بسلاح الرشاش ما أدى لهلاكه واستهدفت المفارز الأمنية لجنود الخلافة في اليوم ذاته عنصرا من البكك المرتدين في قرية ادحلة بمنطقة خشام بسلاح الرشاش ما أدى لهلاكه وفجر المجاهدون عبوة ناسفة على آلية الربعية الدفع مزودة برشاش للبكك المرتدين في قرية الحوايج، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها ولله الحمد ننتقل إلى ولاية اليمن من عدن أبيان اغتيال رقيب في الجيش اليمني المرتد في عدن بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة أحد عناصر الجيش اليمني المرتد بمنطقة الشيخ عثمان في عدن بسلاح رشاش كاتم ما أدى لكتم أنفاسه ولله الحمد والمنى وعلى صعيد آخر نشر المكتب الإعلامي صورا لاغتيال رقيب في الجيش اليمني المرتد يدعى نصر عبد القايد بمنطقة الشيخ عثمان في عدن ولله الحمد وإلى ولاية خراسان بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة أحد عناصر الميليشيات الموالية للحكومة الأفغانية المرتدة بمنطقة زريفين جرهار بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية سيناء بتوفيق الله تعالى نشر جنود الخلافة تقريرا مصورا لجانب من أجواء عيد الأضحى المبارك في ثغور ولاية سيناء ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هلك وجرح من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير اغتيال رقيب في الجيش اليمني المرتد في عدن وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا نوح بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي أم تط العزة جوادا سائحا بالمرهفاتي واثبا نحو مماتي أبتغي فيه حياتي حاملا نوح بكفي نحو قصدي في ثباتي جنة الفردوس أرنو لا أبالي برفاتي لم تطيل جوادا سائحا بالمرهفادي لم تطيل عزى جوادا سائحا بالمرهفادي لم تطيل جوادا سائحا بالمرهفادي